الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم بارك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم طال الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لا خير في كثير إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاف بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نحديه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له النداء ويتبغ غير سبيل المؤمنين نوله ما دولا ويتبغ غير سبيل المؤمنين نوله ما دولا ونصله جهنم وسائر المصير إن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 يريد النعنه الله وقال لاتخذن من ربالك نصيبا مفروضا ولا اضلنهم وله من ينهم ولا امرنهم فليبسطن ايدان الانعام ولا امرنهم فليغيرن خلق الله ومن يَدْخِلِ الشَّيْءَ قَالَ وَلِيَبْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خَسْرَانًا نُبِيَّ يَعْدُوهُ وَيُمَنِّي مَا يَعْدُوهُ الشَّيْءُ قَالُ إلَّا غُرُرًا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجْدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأمهار خالدين فيها, خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا الله أخروا لله رب العالمين الرحمن الرحيم بارك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدي الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهددين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكفي طيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم tehát